والنخيل والأعنام ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية للقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن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 نَمِدُ بِكُمْ وَأَنْهَرُ وَسُبُلَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إن الله لوفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحيا وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم مكره، وهم مستكبرون، لا جرم أن الله يعلم ما يسرعون وما يعلنون، إنه لا والمستكبرين واذا قيل لهم ماذا انذر ربكم قالوا اساطير الاولين ليحملوا اوزارهم كامله يوما القيامه ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم, فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمْ عَذَابٌ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِي الَّذِينَ كُنْتُمْ تَشَاقُّونَ فِيهِمْ قال الذين اوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي انفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم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 كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله وَمَا ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم, وحاق بهم ما بِهِ به وَقَالَ وقال الذين أشرقوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباءنا ولا, ولا حرمنا من دونه من شيء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 إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم, لنبوئنهم في الدنيا ولا ولأجر الآخرة أكبر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 وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذكر لتبين, لتبين للناس مَا نزل إِلَيْهِمْ ولعلهم لِلنَّاسِ مَا الذين مكروا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ يخصف الَّذِينَ بهم السَّيِّئَاتِ أي يَخْسِفَ الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب, أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذه في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف، فإن ربكم لرَّفِ رحيم أَوَلَمْ يَرَو respectively إلى ما خلق الله من شيء يتفيئ ظلاله، يتفيئ عن اليمين والشمائل سجدا لله.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 وهو العزيز الحكيم ولو يؤخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها, ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستخرعون ساعة، لَا وَلَا ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف السنة الكذب أن له الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تَّلَّاهِ لَقَد أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُ الشَّيْطَانُ فَزَيَّنَ لَهُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَنِينٌ وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم إلا لتبين الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة, وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيى به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرا نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا لَبَنًا خَالِصًا سَائِلًا لِلشَّارِبِينَ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكْرًا تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومن ما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسرك سبل ربك ذللا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 فهو ينفق منه سوا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء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 وما أمر الساعة إلا كلمح البصر صري أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا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 وذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جنود الأنعام بيوتا تستخفونها بيوتا تستخفونها يوم ويوم إقامتكم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا اثاثا ومتاعا الى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم سرابيل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 ولا تكونوا كالتي نقضت وزلها من بعد قوة أنكاثة ولا تكونوا نقضت من بعد قوة أنكاثا. تتخذون أيمانكم. تتخذون أَيْمَانَكُمْ مالكم بَيْنَكُمْ بينكم أن تكون أمة هِيَ هي مِنْ من إِنَّمَا إنما اللَّهُ بِهِ الله به يَوْمَ الْقِيَامَةِ لكم يوم القيامة ولا ما كنتم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 كم تعلمون ما عيدكم يُفَدُّ وما عند الله باقٍ ما عندكم ينفد وما عند الله ولنجزين الذين صبروا أجره بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحين فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجره بأحسن ما كانوا يعملون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 انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون واذا بدلنا ايه ما كان ايه والله اعلم بما ينزل والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر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 لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهدهم الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إن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 119. أولئك الذين طبعوا الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون.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 وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة كانت آمنة مطمئنة يأتي أرزقها ردا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فكفرت بأنعم الله فأذاقه الله لباس الجوع, الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب فأخذهم العذاب وهم ظالمون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 فمن اضطر غير باغ ولا عاد اللَّهَ الله غفور رحيم وَلَا ولا لِمَا لما تصف الْكَذِبَ الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب الَّذِينَ الذين يفترون على الله الكذب لَا لا متاع قليل ولهم عذاب أنيم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الصُّوَّءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وأصلحوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ لَتَوَالِتَ لِلَّهِ حَنِيفاً حَنِيفاً وَلَمْ يَكُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعَمِ إجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَأَتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ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 ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون ان الله مع الذين اتقوا ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون